سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هد للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون صلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون أُولَئِكَ عَلَى هُدُن مِن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السورة 60 السيسما الربين ذا حنين يتشورد الحناء ألف لا ميم الحرفة 29 صور فين يدف ذني العلماء مخلافين في المعنى ينس في المشهور بالليع হিন্দি أم ربي أم الملائك أم الجنة أم ثمس أم يوم الحساب تحكير ناسي في صليث تصرفاً تصديقاً ذو قوياً نهند نرزاق وإذا كنت تسامناً سوياً نهند ننزل في الله ذو قوي نهند ننزل قبريه وشعينش كثير آخر وإذا كنت نهند كان قربحاً إن الذين كفروا سواء عليهم آنظرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وقذاك نخفرا كيف كيف مثل نظرتا نغثنت نذير ذرا أثني ذو تسام النرا أربيش معولا وننسن كنظنسَن فذِغَفنسن شن َبقرن وَمنن الناس منِن يَقول آمنا بالله وَباليومِخرِ وماهُم بمومِنين يخادعون الله وال الذيينَ آمَنوا وَما يخادِعونَ إلا فسَهم وما يشعرون في قلواوبِه مرض فزادهُم الله مرض وَلَا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكِذِّبُونَ أن لا تقرأ ذي مدّن أقار أن تقرأ من نرى ألا خذ عندي ربي ذو ذاكي نيومًا عندي ما ننسن نحن نقول ذو قوله وننسن رهلك ربي ذو قدس معناه لهم سنصف نران لإيمان أسعان لا العتاف ذا قرحان وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون من ننس نرسف شاذث ذي هذا الشنين نكون نقرأ ذا أذنهني للمفسدين لكن نردب من الأخبار وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناش قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون من نسني ومن ث أكن من يكم الدن أشينين أم كان من أم من نمشفير ارا ان نحن الذين جفال لكن الالعلم نراه واذا نقل الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو ولا شياطينهم قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربح تجارتهم وما كانوا مهتدين ممرن ذوي ذاك يمنا أسين نكون نوما مرايين وحدس نهني بشواطنا لنسان أسين نقلغي ذوان ذا مسخرين تمسخير عفين سلمان أرضاه التمسخري السن أثني يجه ذضرار الضررس الهدايا ورث ربحت جرانسا وروف نذر صواب مثلهم كمثل الذي استوقض نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وطركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم ثررس وقيا امني الشاعر في مس ا لمجد في كثثاث يزرى يا كاين جديدجين يكش شربي تفاثيث يجيثن قش حار في الطرام ورزل نور هشماء عوز ين جوه من درغران من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء خدير نغمز الزواء و هفور إذن يغللين ذك هنين ذك سطرة مرعود الفراق أجرني ذو ذا ننسن ازدخل مصدوقنا ننسن و قد نلمث ذي ربي يزيد الكفار أقرب ذي يخضف الفراق قال ننسن، مردي شعر هذا الحن ذي ثفاثيس مدي غير ترمض حبسن يكن ذيكي في غير ربي أسنك سيم الظغن لنسن أكين نرذل لنسن أربيز مريك الشيء يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أمد عبدت مرة فنواني كوني خلقا ذو ذي لن قهر نوان أكنا هاتشا واثم جعي قبيس ونواني يوقم الثامور ذو سوقي كوني ذي شقف يغضر دمان ذي جنيا يشفغل يشنر ثمار ذو ذي ذرق نوان وشتوقي مثل ربيا رندوز خنوقه تاع رمم ورش مني والشمع رندوز ما نافيشي ونشري كنتم في ريب مما نسنا على عبدنا فاتوا بشوره من مثله وادعوا شهداؤكم من دون الله إن كنتم صادقين فالام تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وعدة الكافرين ما تشوكم قوي ند ننزل في العاف ذنه أو يثد يوهد صورة من التساق شي ورثيني هذنوان من غير ربي غد شهذن مثل صحالة قرم ما يلوفز مرمرة أفنوز مرمرة أقوات الثيم السنة أصرغو ينسلم ذنن هذا يضغغ ناعد بذن سواهجان الكفار وبشر الذين آمنوا وعملوا صالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزخا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولهم فيها أزواج متهرة وهم فيها خالدون غشر ذك يمنا ذر صرح أثني ذو سعان الجنة رحوني سفن الدواش شجي ماراتنا رزقا ذي رثماريس عسينين ذو وقين الشاسي غلين وشانتني ذو تمشفان ورصن ذو استيراوين الزدية يتنهني ذينا أراجد غني ذي ما تيراوين جديهين وشعتار الشهر مثيقين دونيث إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأم الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأم الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إذ فاشقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفتدون في الأرض أولئك هم الخاشرون ربهم ريتس حالا أديو المثاري اللان أمثيثي نغنيه مذوذكني يمنا أضحصن باللي ذي الحق <تصفيق> إديو سن سن Ma d widak inniixren, ass-inin d acu yebɣa, Ṛbbi sselmi ara-agi. Aṭas ara yeḍlen yess, Aṭas ara d-yehdu yess, Ur yettḍellil ara yess, Ḥaca wid yeffɣen abrid, Wi ur ttaṭṭaf di lɛahed, A Ṛebbi beɛd mi twekden, igezmen ayen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 اكتب له مرشكون من بعد يحيى كناش عايشم ومن بعدك نكونينا ومن بعدك غرسة غرم دنسان يوني خرقان حري لن ذرقا ومن بعدير هذه النيم يقعد ال70 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويشفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدش لك قال إني أعلم ما لا تعلمون من يسن النبى فيه الملائكة قرى ذقما ذرقان الخليفة الخليفة ونأي يرنق النظر أننا سمكة وقمض ذي سونا استفساذا ذي ززل ذما نقولين حمذك نشكريك نسعليك للشريك لأن يسنقل على المغ أي أن نلتع لمرة وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يستحفظ ما ونحن مرة أدمي سعدثا غلمريكي نيسم إن في ما يشمونا قيا ماذا استحفظنا دقارا إننا سمقرشانيك ورئي السن حشان أين هذا يجعل من كل شيء تصنضت برض رمور قال يا آدم أنبئهم بإسمائهم فلما أنبئهم بإسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إن يسيد وأدم خبرث نسيس موناجيا ميزن دن نسمو ونن نيغ ين يسنمخ ونن نيغ أقري علم شايغفن ذي جنوان ذي قعان علم غين دسخنم ذوين ثلام تفرم وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من مثل من الملايك سجدة أدم سجدا حشان إبريسي بوهين إقسم غرن منيس إيالاذ قد كفرا وقلنا يا آدم اسكنا انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه السجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين نن يسيد وآدم إزدى كتش سمط فيه ذي الجن ستهنيث ذو ذوان دث بغام ذا عدث كان التجريع مولثا يغوثني الشيطان فلاش يشتفغثني ده دقيا إذ هلان تمتعان يشن أكر صبث وذيهون دع ذوباء إذي القاعة مرث جذغم أجل تمتعام حتى الوقت فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يطفد أدم شل هذور غربة في سيافة ثلاث نستنعفون عطاس أنه الحنان لأن يصبت الجس الجنة أكنا مثل لم تيرنيه من يشتكني تصغوري وين لكني ولهن الكتب ذو الانبياء وثبعنا ولهنوا ولش الخف لسن وليل فرح جنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون واذا كنين كفرا ذوي ذكي ذاتي مس دي ماذي سرق من يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا ولا كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وايا يفتقون ايادون اسرائيل مش في الدنيا ما ينوم في المدن مغفل لوان وفيثكم وش العهديو ادو فيث فرس العهدنوا اقو سيد الكينيا امن في سوين دنجرا القران ديوكدنا ذي من زريك فرنيش أزلزيث اللياثيو شمن محقورا أغثيث كينيو ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أسغم ثلاث حق الشرفطر ورس الحق كل وكنت تزرع الحق شهرذا سيظل يشفوع في الزكاة الظل في وادي صلالة اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقور بهم وأنهم إليه راجعون أمشى تستمر من لكن أكنا خدمني الخير أتسمى من ون ينثقر من الكتاب أندثك العقل ون ذر فصل معاونا الصبر أتظلث أثان سعب حشغ فيلي تخشعان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 هيا رون إسرائيل أم كريث ديني عمينوه فضراك ونغفت خرقيث نزمنسا التقوى في السنية إذ قوثنا في عارة فرويحة فيظنين بقوى الشماء أور قبرن وتشفعن أور دستطافن نذيس أي نسد في المنيس ورشواله نسلحن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 مزلونا الرشنوان الجججان ثلسنوان ونا مرد جروا ذا مقران غربا من فرق رفحر يسوان ننجاكو النور طغريقا نصطغرق فرعون فروث اللمس كذن وإذ موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا تيناموش الكتاب والفرقان لعلكم تحتدون منقم الوعد موسى أذى عدنا ربعين وضعا كلو ثقم مع جميع ثعب ذم تلغيبيش أصدرما بمن ون نعفي ون بعد ما هستشكرم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 إنه هو التواب الرحيم مجلنا مشي القميس القميحون وقلكن الضرمان ممانا وان امي ثعب ذمع جميع ثبث شخل لقن وان اميين غثبه على وان اذونا ياخيرا وان ارونا كن يكون خرقا يقفرون وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نر الله جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم شكرون يمشت النمأ موسى يرنس منر لما نزرر بعناني تغرد في اللون الشيعقان ولوث اللبس كدم ومن بعدك نحياك ونيد بعد ما كنت نغشيعقان اكني ما حتى تشكرم ربي وضللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يطلقون أنهم يكونوا يتسيسي هنا نقومون المن ذا السلواء المن ذا مطيم التجرة والأحلاوان السلواء ذا الريضيور تفردفل يجب أن نعايم يكون النفكاة ورغض ريمن نكني ذا ما ننسلني وإذ قل لدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ميسنن كشمث أرثد الثاقي أرثد الثاقي أرثد الثاقي أرثد الثاقي أرثد الثاقي كشمث ثبور أقرص الثغرين دنوف أو نسمح الدنوف الوان أسن الزجدين محسنين فبدل ظلموا قول غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجز من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا قول غير الذي قيل نسرسد الأعتاد ذك هنية غفذك النظر من إمي فغنط عنه وإذ اشتشقى موسى لقومه فقل نظر بعساك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في درض المفسدين يظهر في مستدسوان يقوم إسنان يسيد أو تظهر استعكستيك إن في قند 12 العيون كلها رضا إسن العينيس إن يسنك تسوث ذرزق الرب هذرث أجف سذن ذي القاعا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبط الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرى فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة المسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إميس سننم أموسا في الصبرة هذا الطعام أهد عياء غربة فيك أغدي سفق ذر قعا ذر قوي الند السمغاي دي ذير ذن نغطي الشرفيس ذرا عدس يكو ضر بصر إن يسلم كاتب الدرم أي نندير سوين يرهان كشمت بعض التمورة أسف ما يندضر ذن يغريد في اللسن الدل ثمو غفنت يستهرن ولا ذرفان الربية ونمي الله نكفرا سلية النار الربية أن نقن رمبيا ذي الفطر بغير الحق ون مرمي عصان أرنلا تعدين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم وأجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم وَقَذَكِنِّيُمْنًا ذو إذ يقرن ذو ذاين ذا النصار على الصابئين الصابئين وقِلَا لِقَالِ عَبَثَنِي ثلان وقِلَا عَبَثَنِي مُولوك وَذَكِيُمْنًا الصَّرَبِّيَا يوم القيامة يسرح وين نخدمان سعان تواف غربا في النسان ولا شنخوف في اللسان يريلي فرح جنان وإذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلو لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من مدن الطف العهد لجوان النار فرشت ليه من نيو نطفاين يوند نفكا سرقوه محشيش الدين لا نديش اما هفسق وزن ربي بعدا كن في الجام كل شيء لو كن نشف اللوان بفضل الرب ذا الرحماش الشيرين خسرا ولقد علمتم الذين اعتده منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاشئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين أتعلم مموذي تعدان لهون أشنين السفت ننايش نقرث ذيب كان أرنس أولاد القمام نقمش دظر نظار إذكي لن يرسن ذو ذكي ديس الدون ذر الشذ المتقيم لقومه إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتخذنا هجؤا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تامرون مي القميس نمشي قميش افا نربي يمركنيد التجرم يفتفناش انا سواقيل شتش الشاري رض خلانا ينه بالله ادي له غير شهر اننا شدوبه فيه اذا غدي إن يشن اللوني قار شفو نشر مقرارا أرمز زيثرا نزه ترمز كان هرشن خل مثين دس ومرم قالوا ادعو لنا أرضك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تشر الناظرين أننا سدعوف فيك أذغد بين اللونيش إن يشنلون قار تفونش ثورة نزه شب انتظرنا تعجب قالوا ادعو لنا ربك يبي لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون أننا سدعب فيه أذغد بي ذشوت في سيثة شبهت إن شاء الله أنا فقرقا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ينهشنا اللون نقار شوفو نشث النور نحريث راه مر في خريج القاع ورش الشوارغ الهنان اللون يصرخ غير ولا تفوت خرفا اننا السراد الصح اجرات محسوب سوحتم غري 19 واذا قتلتم نفسا في فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون مثل غميو لهوان ثم خصم موثي غان ضرب ردس طهران أين كنت لن تفرم لن يشنو سترميث سيون للجوارحيس أكينين أراد يحيوه أربيو ذهي مثن أكيرون ذي سيناي العلمة القدراش بشكلة تفهمهم ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهيك الحجارة أو الشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الهار وإن منها لما يشقق فَخرجُ منِن الماء وَإِن مِنهلَما يحب م من خش الله وَم الله بغافِل ععمما تعملون فت معونأَ يمنِنوا لَكم وَقد كَانَ فريق منِهُ مشونَ كَلَام الله ثم يحفونَهُ منِ بعد ماَا عقلوه وَهُم يعلمون أ وور وَ بعد كم يز ألا هذه القرن أكثر ألا نحل هذا القزراء نفيد ذي سنة سفن ألا نويد أن ننشقا تفقد ذي سنة العوانسر ألا نويدك ديغلين إما يوقاتنا ربي ربي مري يغفل على لا أغفايا لاتخدم أظن مع ماذا ونمنا في اللثر ذاك هذا سنورا ربيا ومبعدك ندش بالدلن بعد ملايين فهمنت يا نظر أنت الحقيقة هجب وإذا لقوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ممرر دذويذ يمنا أسين نكن نوما مريير وحسا أسين ثم مرمسا أين وندفكا ربي أكنا تسعون ذربيان فلون غرباثنون أنت فكر أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُشِّرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمُ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمُ إِلَّا يَظُنُونَ ورحصنا ربّي يعلم سويني ثفر ويني تصدهر دو ذيكسنوي الذكر نغريا ورسنا ذي الكتاب طورت حشا ذمني اللي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 وقيل يسرى ذو وقالوا لتمسنا النار الا اياما معدوده قلت قد عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ان تقولون عن الله ما لا تعلمون اننا في مسور حشي قلبوشتا الحسب انس مايه اللذي الوعد ايو اندفكا ربيا ربوريس خلاف الوعد ايفان تجريم تغفى ربيا اينك النور تعليم بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئاته فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون يخضع ونخذ من السيا الزيتة السياتيس وذك ذي مولا تمس ذي دي ماذيك سرق من وقاذك النيومنا ذي الصراح كان خد دي من وذي مولا للجنث ذي ماذيك سرق واذا اخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرباء واليتاماء والمشاكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتموا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون من نطفك للعهد ذو قرى والإسرائيل ورث عبثم حشى ربيا خدمة الإحسان الوالدين ذو ذو شكوني قرضا ذي وجيلاً لمغبان أقارف رهضور يرهان إمدن أسح كرفاش إذا ظلت فكث في الزكاة فقد عم محسوب مرة وإذا خنامي ثاقكم لا تشفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بلسم العدوان وإن ياتكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء مني فعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ عَذَابٍ وَمِنَ اللَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ مِنْ قَفْلِ عَهْدِنُوان وَذَهْوِ النُّورِ نَقْوَى وَمُرِيشُ الشُّفُغ وَيَض جَرَوْنِ غَخْمَنُوان فَقَرْمُ الدَّشْهْد مِيش مَنْ بَعْدَ ثَنَقْرَكُنيد سَمِين غَم Tettɛawanem wid akken ik ɛeddan fell-asen. Mi ttḥebsen an i d-efdum, ma yella d assufɣensan. Yeswaḥṛmen fell-awen, txeddmentken w tarḍam. Amek akka ara tettamnem Se kra yellan di rkita, ad tekfrem s kra-nniḍan. xedmen akken deg-wen, Lǧǧali twadulul i حayat أربي يغفرنا أغفيننا لخدمان أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بلا فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الوذا في النديوان الدنيسة قسر خرف وسن السخفف للعثاذ أريد لي وثنين صرا ولقد آتينا موش الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيس ابن مريم البيينات وإيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون نفكا دموثثك ثابث نصف عاش درنبيان نفكا يزدر معجزات عيسام باسم مريم نسق وصل روح جديه جيبريل أمكاك كل ما رادياس أن في سوية نورث في غيم تتكبر مدس في دفن يوث ترباح ذيسا ويضرين ثنتنغم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون والما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما حرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين اننا شولا وننا شوغلف نذينيم ارا اضرب بمن اثنين عرا امي لان نغفران اقرر كان كذمن مش نديو الكتاب القران غرب تشوكذ أين كني اللي نيذسن طورة الإنجيل اللي ألان نتطرف من النصار ذي ربسن فتن ذياس مثل ذيسا وين السنن محمد صلى الله عليه وسلم خفراً يستربى ذي نعر وكذا كني به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب عَلَى غضب وَلِلْكَافِهِينَ عَذَابٌ مُّهِينَ أذيال الرفعي الزنزان إيماناً سنمي كفرًا سوين يدي نزل ربّي إذا لحش ذيك دي الله نزل ربّي مدي نزل ربّي الوحييس أغفين يفغادي الأعباد أقول أن تزعاف النظام أغير نجع ثفرث نهانا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنظى الله قالوا نؤمن بما أنجل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم قل فلم تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين من النسني ومنث سوين دنس ربيا أشينينا من كان شوين دين الزنف الله شوين نظنة كفرا ينهن السمي ذي الحق يتوكيذ دين سعان إنشني غريث مقم رمبي يا ربي مقفر مذغ ثمن مستورات ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتختموا العجلة من بعده وأنتم ظالمون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 تقم ماجمي ميقغاذ تعب ذمت أقول أكون هناك ضرمام إميد نطفر عهدن وان نرفر سنه ونذهل نطفر نفكا سرقوه ونحسث الند نسرعه معانا عصا ذين يخشموا عجميا أغروره وننسنه فرن إنسنا ثانور يرهي وإنكسك نديومار رمانا ونسيت منهم ما قُرِنَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ نَاشٍ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ <تصفيق> إِنَّ الْجِنَّ تَمَنَّوْنَ وَحَيٌّ بِلاَ مَدَدٍ أَحَوْ مِنَ ظلان <زران> يكد شخذ من أربي على المستطرمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمسحزعه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون أثن تفضث نذني إجحن بلنثو ذر أبوذي سيق من يا ربي كل حد ذيك سنة مرتاف أذي عشار فنسنة تعتبه رسي من ناع أولمه الزفر عمار أربي يضرك أخذ من. قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين إناس نولا ذا عذاو. <تصفيق> جيبريل لثانتا انزرد روحي فالله شراثنا الرب ايو كرد اين يزورن الزاتس ايستمنذت بشيرد وذكيران المؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو للكافرين ولقد نزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وإن لنا ذا عدوى الربية ذا الملائك للانبياش ذا جبريل ذا ميكائيل إيك أثنى ربي ذا الكفار أثنى النزر الدفلائش اللي يتي ديفانان والكفار حش الشد حاشا بريد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 أتصدش نور تسامنا يمثني ديوسان النبي غربيت وكذد أينك كني لن يذسن طورة الإنجيل يذكر يون وارفاع ذو عن الكتاب اليهود والنصار الكتاب النير ربي أغر ذفري على الانسان أما كنور واتبعوا ما تطلو السياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل عن الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من هدحتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من حذن الله بإذن الله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 شوطنا في الحكم سليمان سليمان ماشي خفر لا معنا شوط خفر الشحفظني من الدين الشحور في خلدين جرن غفشين الملوك دي بابل اشمن سنهرت ماروت ورستحفظني هيوان حشم من الناس نكوني دجر حفرت خفراض حفظن دغرف ما ينفرقان الا لو ورقشت ورسودرو لحد فيكشن حاشا مشرف غير ربيان حظنا اني هني تضرون وهني نصعب قشما عالم من وين يغن اشحر ذي رخا فرس عين الصيب الجن ننشن شوي نور نن لو كان هذيك تاع ريمان لو كان اللي نومنن وقالنا ربي هذفا هذ سوا ربي خير لو كان هذيك تاع يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وسمعوا وللكافرين عذاب نليم ما يود الذين كفروا من أهد الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يخص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم خلوا ذكي يمنا ورقر فراعينا رعينا يا جنيع ذا ادعاني الشرغ الوضعين انتسمو قرغد اتحسن ملوذا فني خفران غورصن العثاف ذا قرحان امر التفني كفريون لقد يسعاني الكتاب لقد يسيق من اشريخ وكندي تسوذار الخير ولنفع غربة فنوان يستخذر ربي الرحماش وني في غد ربي ذا بورفض رفام ما ننصخ منايتنا ونسها ناتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم الله على كل شيء قدير ألم تعلم الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير كان اللي يد في الدل نغسنا الفتس تشوم أدنا وثين لنا من الشاذ أني مثالي مضرعا أربي يزمري كل شيء أني مثالي مضرعا ذير ربي ريلان ذي جنوى ناظر قعا ونفس من غير ربي إما ظبر ولا معاون أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدد الكفر بالإيمان فقد ظل سواء سبيل نغث في غامات الشتقسيم أن نفن ونكن الشتقسان مستوق في القميس ونليف الدين الكفار سل إمن ثاني بفغ يوبره نصوفا ود كثير من أهد الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير التصديق هذا الكتاب لو كانوا استفنكوا نرن بعد بثومنهم من الكفار ذو الحسد يكون حسد بعد ميزن ديفان الحق الجسد والسعديث أريد يسرم الربين ربيز ماري كورشي وأقيموا الصلاة وآتوا زكاه. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بشير تحكيرا في الظليث الشفوعه في الزكاه شربوا ناس الزورم ذي الخريما نون اتسميكه الربيه ربي يزرع لي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودن ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محشن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أن نسوريكتشم الجنة حشاو اللان ذو ذينا ثمسيحين وانا ذاين اسمنين انا سويت دي البرهان مصحلت قرم الا اذويني الجند مويس يا ربي يخذم الخير يسعى جزرس غربا فيس وليش الخفلسا وليل فرحزنا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون لسقر ووذين وليس للمسيحيا أنن ذي مسيحيا وذين وليس لكسن معناه كل يون لكسن قاس ويظيف فر ينقر ذي الكتاب أكدين ندنان أولا ذوي ذكرن السين أما سن غرب أغربنا لي حكما جرسني يوم الحساب ذقوين في مخلفا ومن ظلم ممن منع مشاجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشيق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واشع عليم عني اللوي كذر من أمنك نجم منعن المسجد ربي اسمي سذك سذك واذكر يكثم كثني خلوم واذا كنوثني كتش من يجوه معني يلق حشمش الخوف شعن ذي الدنيس الدل ذي لخصر عثاغ مقر ذي لرب شرق ذرغر أندثا رم ذي الظليث اتشنن ذي القهران ربي ثوسع الرحماش يعلم ذي شكني صرحا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بله بل ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون للا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا آيات لقوم يوقنون النديس عرب بميس عريطس الشنيس أثنى ذا يرى الشيئ لان ذا يجلوان نغذي رقاعان مرنا نغذي طعاس حدور في زواره يخلق ذا يجلوان يكون رقاعان من المجد قطة الله مر أسيني ريا أسيني ريا ري. كون فيكون أننا ذا كورن السين أمر ذا غده ذا الربية نواغ داسر معجزة أكا جنيني الدنان وذا كنين قبر انسان امشفا ولا وننسا انبينا دل ارقم يتورين الحق انا ارسلناك بالحق بشيرا ونثيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل انهوض الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاشرون سلحقك دنشقع أكلت في الشرطة نذرض أرسق سيغف في ذاك أي زغن جهنما محل ذرد في اللهك او ذيني مسيحيا حشما يلث بعض رجم اللانسن ثم نضيس انسنا بريضها الربية اذا ذا بريض الحق مثل بعض العوانسان بعد العلم كديوسان ارث سعيد وكسلكن ذي ربين غاكي انصر وذاك بيد نفكار كتاب نقرأ قرم تكني شراق اذا وذاك سامن نيس ماذا وذاك كفر نيس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 فظل أكون غفظ خلقيت لذلك ما نسن إذا كنت تسني إذا كنت تنفع على ثرويح سيظن أن تنفع وإذا كنت تسطف في النجس أي نسد في المنيس وإذا كنت تنفع الشفوع وإذا كنت تنفع وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريته قال لا ينال عهدي الظالمين في ذلد مجزر إبراهيم في ذلد رب ورن يطبق ثنك نلاق إن يسكن اليقماك إمدن الشيخنسن إن يسكن الدلياو إن يسرب العهدي وريت نروي ذرمان وإجعان البيت مثابة للناس وأمنها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي لطائفين والعاكفين والركع الشجود ذا مقاما ذا مكان غد شغالا مد نذيرين ذا مان وقم المقام إبراهيم ذا مكان هرت ظلان نمر إبراهيم إسماعيل زيج <تصفيق> تخمنو يريد يغنى استفن ذوذي حبه النجيش ذوذي تظلم النجيش لسركان سجيدن وقال ابراهيم رب اجعل هذا بلدنا منا وارزق له من ثمرات منا من منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فأمته قليلا ثم أثره إلى عذاب النار وبئس المصير بذلدميج إبراهيم رب شرس دمان ذثمور ثقينيا فرسقد إي مولاني الشرف مار وذكي قومن ديكشن اشربي يوم الاخرة اني ولاد ولنا يكفرنا هي النار حق هذه تمدا الشره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 يمي دي الشري ابراهيم لساس البخان من اسماعيل اقرنا سببنا قفرينك لنا نخدم اقلكش نذكر شي رامي كور يسعي لحد تجي عرضه غامضنا في الطعين شني جيام دغره والنغروم ما اكيدوا حنا نحكيين امرهد الشريعه لنا ثفلاكث سوف الرحان مخ ربنا وبعث فيهم رسول منهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هذا فناشق عشان يبني لك سند الرسول أسند غر الله يتيك أسنى يستحفظ الكتاب القرآن ليس أن أسنى يجيز ذي لدنون اكتر سوى تسندسط برض الأمور قرن العلماء سجد عق إبراهيم شهدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدفع في ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اشطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصا بها ابراهيم بنيه ويقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون الا وانتم مسلمون الله اكبر وجه الملل ابراهيم افني ضق عيمنيش نختار زديد الناس زيره خرثو غس لحن يميشي النبفيش سبع يش نكي نهني ذو موريو مراني بذت خرقيث ايو الصيصي إبراهيم الروسي النيسا اكني مرد ياقوم اثر ونهثان ربيع يخسرون الدنيا الهان هذا لتكوني دا سلموث هلو مشهدين سلمان أم كنتم شهداء ايض حضر ياقوب الموت ايض قاد لبنيه ما تعبدون من بعديه قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإشحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر عنيث اللامس حذرا مذبضر مثغر يعقوب يمشنيني والرويش لذلك عبد المدفيري أننا سيدان عبد ونسى عبدتك في تشيني عبد النبا فاتنيك ابراهيم اسماعير إسحاق وحادس كنا نسى عبد نكون قراضي الطعيس في النذر وماذا نتروح في بيرسين تكسب السعامين تكسبهم حدور كندي ستقساي أغفيني لنخذ من وقالوا كونوا هودن ونصارى تعتدوا قل بالملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنجل إلينا وما أنجل إلى إبراهيم وإسماعيل وإشحاق ويعقوب وارصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أننا سنين شرما يوقرث ذو ذيين نوقرث ما تفعل ما فريد الحق لناس أرى نتبع ذر من الله من قبراهيم ورن مرغير الدين ورن ليثي المشركين ينثس النوم نص ربيع ذوين دين جرن في الله القرآن ذوين لي دين جرن وفي آف إفراهيم الإسماعيل إذ إسحاق ياقوب الأصباط أصباط ذراويس ذوي الندي نزل غفو سيكو العيسى ذوي لكن ندي نزل ذوي النسل غفران بياه ونفرق كرسا نكون قراغ ذي الطعيس فإن آمنوا بمهل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هو في شخاق فسيكفيكهم الله وهو سميع العليم صبغة الله ومن حسن من الله صبغة ونحن له عابدون ما إلا نثني ومنا سوينك سيثمنا ذين الحق ما إلا وخرا روحا ديما نهنك خالفا ربك هني ذي سن أثني يسرد كل شيء العلمس الدين ربي للإسلام ولش الدين من السام نكريث نسرى نعبذ قول تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون إن أسمع تجاد ألم ذي ربي يرنان السام إذ بذن غذبذن ون لعمل نوني هنوين نكنتنا عن غنسا أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويقوب وارسباط كانوا هودا ونصارا قل أنتم أعلم أم وما نظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كشبت. ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نغذنم يبراهيم يكوذ اسماعيل ذي إسحاق ذي يكو يعقب يكوذ الأصباط نهني اللان ذو ذيين نغهثي مسيحيا إنس نفنو من نغذر بينا عبذا ولي اللي ونظر من أكثر الرب لو كان أذيك مش شدس يا رب نريغ في للا أغفايني لن تخدمم فين لذلوم في ماذا ينطروح ثبوية لشيء نتكسب شعمين نتكسبهم حذوركم ليشتقشاي أغفايني لن تخدمم عزب سيقول سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق في المغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم أذى سنيني مشفال ذي مدن ذي شفثني الآن أغفر قبلة هي اللان إنسن ذي للربين الجهة الشرقة الغرض أذي ولهوني فغان أغفر قبلة النوق من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 ان الله بالناس لراؤوف رحيم اجعل كون يقن نم والخسير همم اكنشير من دينيان غفمت دنيا يوم الحساب هونوينهن ونذن بين ودنقي مر القبر فينك النير يثليا حشاكن ذوينا يقرن ذي لا ثرب فقيني ذين حشغ في ذاك النير إذ يهضر بسبريذ رب ري تضغي على أين في الظل المقهول أرب سغيض تيمذانا يتحن في اللسنطاس قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي إنك قبلة ترضاها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 مرسى الزلضر رهميش ها الجهة الجمعة حرميا المسجد الحرام معناه الكعبة ان اذا تغمش ريم ارسد مو النون غرش ويدكن يشان في كتاب حرم ليش باللذ الحق يد يساغر بغمشان ربي مور يغفر لنا لخدمان ولا إن تيت الذيين أو ت الكتاب بكل آي ما تبعوا قبلتك وما أنت بتاب قبلتهم وما بعضضهم بتابٍ قبلة بعض وول إن التب أواءهم من بعد ما جاءك من علم إنك إذاذ لم الظالمين لكذا ج دوويض يذ ييسعان الكتاب يهود والنصرى كل العالم مثل البيان ارتبع عن القفرات كيف نرتبع عن القفرات القفرات سنة ديران نعم حدولي التفاعدك سن القفرات وننظم الهوان سن بعد العلم كيديو سن أقلك تقويذي ضرمن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وإذا كنت أريد أن أفكار كتاب السنن محمد أما كان السنن رأون سن تلك رات البعض سن شمون الحق غسع من الحق ولكل وجهة هو موليها فستبق الخيرات أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء خدير ومن حيث خرجت فولي وجهك أشتر مجيد الحرام وإنه وذي الحق من ربك ومن الله بغافلين عما تعملون كل ثرفات السعر قبلة يغيث ترى وذميش أو تثوري زويدا أن يخذ مطاش الخير أني ذاثب غم ثريم أربكني يجمع مرة ربي يجمع كل شيء أغلوان ذاثب غصف غض ألو ذمك ما ستزلض غرجيها الجماعة حرمي قيد الحرام أذويذ الحق غرب فيه أربم ريغفيل لا أغفينا لتخدم ومن حيث خارجت فاولي وجهك الشطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فاولوا وجوهكم شطرة للا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم مخشوني ولي أتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون غر وين دثب غصفغض الرجم مش ما خص الظلام غالجها الجما حرميا اني دثب غمثيم ارثف من ونون ونالجهاش اكنو رستفنرا لأ مدنم شركون جدرن حشوي ذكي غرمن ذيك شنو طفن لين ويقولون أنه قد تشيئت كينيا أكين ذا ونكملاء النعمين في اللون إما هاتف المبريد كما أرسلنا فيكم رسول منكم يطلع عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أماكني ون دن شجع أنفذي هون أدي غر فلون اللي يثنى أكوني جديج ذي جاوني استحفظ الكتاب يكتموشني أذا ونستحفظتها ذي قوي نكنوشنم مكتفيد سطاعة أكوني دن مكتعصي الخير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 حسن الربيع غرسنا بيدي صبران ورشقار في ويد نغان ذي الجهاد زين مثن مثنين اثني ذالحجين بسحر سحر فملى ولن بشيء من الخوف والجوع ونقص من المال وذانفش والثمرات وبشير الصابرين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 ذي مكان لعبادا واندي حجن غالكعبا نغخذ مد العمراء ولا شو غير فلاس مايلي طوفد ذيكسن ماذويني يرنان زيادا عبش كرفي على المياس وقاذاكي نكث فرن اي ندن نزير ذي اللياث افنان يكذو بريد مثيدن بيني مدن وذي نعرثنا ربيا نعرنتن وذي نعرن حشو ذاكي ثوفا صرحا وغيرا بينن وذا الثوفا في اللسن نكيني الثوف وغطاش أن نتشر هذا الحنى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنطوا الله والملائكة والناس إجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وذا كنني كفرا أموثنك كنني كفرا وذا كذنا على ذكسا مدنك الملان ذي مذي جهنما جاءتها فورث سخففن فلسن سراجون مشاكل نها الثفن ونسع بذمي ونكان وريل من الشام ذا حنين يتشورد الحنام إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما يفع الناش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 ذي سفيني يستجلن ذي البحراثن فاعتمدن ذي وين دي غضر الربية ذي قمان دي شكثي هنا يحيى دي شن القاعان بعد يميث قرث موت يقمد دي شكل لحون ذي وضميثي السلحاو ذي شناني دي شخار يريكي نيث القاعان ذي يأكد العالمات إيرقوم عقر فهما ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اللى نخربي مدان التقي من اشياء ربيه واذا كاين شي مثلا حملنا نزهم ربيه بالصح واذا كن يمنن حملنا رب اكثر نشن لو كانت شزر دويذ هاي يضر من ما ننسن كن داعف هتشزر بالعجائب الديفنسي غير قوه مرلك في شرقيا لا اعتذر ربي يعرم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم السباب وقال الذين اتبعوا لون لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار فذلد ملت وفرين واذا كان يتوى ثبعان ذك واذا كان يتوى ثبعان لا تفكر فظرا كل شيء يجب جلسا أشياء ننوذي ثبعان لو كان عد الزنوها أنفري ذي سنى مكان إفران نهني الهناء أكن رازن ديسكن رب الفعيل النسان أرسن قرن ذنبا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 ذي القاعدة لحلال ابنين ورتفع الشيطان ذي تركيط فزرانة النساء ذاعدا ونونام قران السي هو هكن السمر يهوه ذاين دير أتي ذاك النشم ثن ودقار ربي أين كن لفعل مم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله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 أين ندي ينزل ربيع أسينين أرى نثبع ذاين ندن فغى الجدود أغسل لان الجدود إنسان ورسين نرى الشماء وروفين أبريدن صواب سامثيل سبوذي وكفران أمني سعقضان بهايم ورسلت حشا عقض وشيوال رفهم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 فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم هنا ونغوي ذكي يمنا اتشث ذجين يلهان ذجين يكون يدنرزاق حمزة ربنا شكرمت ميل الذين تتعب ذنب اجحرم كنف اللوان حشام مرضوش ذي ذنبن تمزلع يكذب وكتموح نغي نكني مشد مشدس يسمى الربية ماذو إنثى الرثمالان وريع مذوري تعدان رثموري اللي فلاس أربي غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين احتلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وكذلك نكس فرن أي ندي نزل الربية دي الكتوب تساغن ديس أي نور نسعي القيمان. وذا وإذا كل سن كان فيم ربي يوم القيام أرد حد رأي السن أرد نزيز ذي جران أشعان ذا قرحان ذو إذا كندي يغن الضلال أسو الحق ذلع تفسر مغفرة أشحى لصدر ثمس والنار خطى ربية ينزرد الكتاب سلحق واذا كنني مخالفان أغفين دينا الكتاب أثني ذاعدا غفصوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قباد المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرباء واليتاماء والمشاكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وَالصَّابِرِينَ في الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وحين البأس أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ <تصفيق> ما شهدون نهي الخير مثل رمض مون الون مثل وار الشرق يكون الغرب لكن هذا شهد الخير أذي وين يوم نصر ربيع أذي وصل الأخر من লিখ তিখ জিশ ذي الشدث المضر إما ريح ملجهاد أذوي ذكي ذاتي ذاتي أذوي ذكي تساقوثا يا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ولنثى بالنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف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 وان ينغان اذن مثل وان ينغان اذن مثل احرر يقلق حرية اكلها يقلق وكلية انثان اشقر ذنثا يون ميشن محاشي كماش اثي الطرف اشتورا اكلها يخلص الدية وان فيث وجه في الدية اذي خلص ليستهجاي وان مره داشي خف وغربه فنون ذا الرحمة وليت عدن بعدا كان وغرص العثار ذا قرحان القصص سودا الثنوان أو ذي اللان ذو حذيقان أكنن سوقا ذم ورشوين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والقربين بالمعروف حقا على المتقين يتوفر ضد في اللوان مدوض المتحدد هوان مين اللي الجد الشيء أذو الصنغر والدين أذو الثقر في نكثر أذو الثقر في نكثر أغفذ يغاثنا ربيا فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسن جنف النويس ما فاصح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم <تصفيق> مذوي نبدل نواير بعد مكسر روسيام رث ما غفير سي بالدرن ماشي غفير نيوسان اربش اللي ديك كل شيء ايه نحن غيظ الرباعا يكرس اللحيان سن واليل رسفلاش ربي يتسمي حطاش ارنو يتورد حنام يا ايه الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من يام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مشاكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون هنوين أوي ذكي يمنا أثيفر ضد في <تصفيق> اللون أرمضان مكان دفرض أغفض يلان قفرن وان أكنا سابقا ذن ثمس يا بوستان كان سريح ساب وين يلان له وين يوضن ناغ ذن سفر إقلا هذه غرم مستنيتشا أغفض يكي سيزمرن سيزمش قطع مقرات ذرفيوش شي مغفان ماذوين يرنان زيادان أكنا يا خراس مثل الزمخ روان مثل لمثل غث عرمم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هد للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر في ومن كان مريضا على سفر فعدة من يام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر و لتكملوا العدة و الله على ما هداكم و لعلكم شكرون أقول أننا الرمضان ذوين ينزل القرآن ثم لا ذو بينهم الدن إفردن يرهان وقمن إفرق الحق ذو الفطر و إلا أن ذوين الحضار ذو الشهرق يغث يزوم و إلا أن نا نمشي في رجلا هذه غرم وشتنيتشا ونيف غارب بالليشار وراو نيف غار راشير اكني الحساب عظم مشربك ني على جلم يكون والله اكني ما هذا الشكرم كني دي هدا سبريد واذا سالك عبادي عني فاني قريب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 لعلهم يتقون باش تقصى نتي دلاعفاه في الليل اقري قربا قبر غد الذعب والنام ذعاون ميد عيد الى قرفر النثنيه اينزم بالطرافا النواذ من يسين اكنذف نبريد الصواب يحلوا الناس ذاكي ضغط روين انوان خريك الشهر <سؤال> الرمضان <سؤال> ذا نهتي نهتي نهتي نهتي نهتي نهتي نهتي نهتي نهتي نهتي نهتي نهتي يا عرم ربي مثل الله تشفر ميمانا نهتي أثني ثوف الله ون ذاين نهتي نهتي نهتي نهتي ثلاغ أسقر حل ربي اتشثث وثار ديفان الخضم اللول نكو غركان يعلم الفجار বদ কিছ কি মরম রা নদিয় বসত আসে মি যুয় মনুক রিজা মহার বাদ রে ক্যানিক চি সার রে ওর সারে বসরসত আখে দি সব না রবহি আসি সিমিদন أكن هثث وثن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إذ الحكام لتأكلوا فريقا من موال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أرثت سرن الشنوان ذرفت ربوها روان أتشتكم في جعار تجعل ذرشوة أكرا تشمد الفطر إشيران هذه الشيكة مذانا هي أنه المثال مميز يسألونك عن الله الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأنتات البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقع وات البيوت من بوابها واتقوا الله لعلكم تفلعون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أكد السجن غفقور أي غريج زذنقش إن أسنك ندح سفن مدنر وقف يكد الحيج ماشي الغذين يذهان لا يوجد من ون خامن وان يسدفر ماذا يقول ها اذا وين يوجد ربي؟ كما يوجد في خامن وانتبور كان ربي كلمة حتسرب حم لان ذي ما اماد وغار ان ذي رح يجي نسن كما يوجد من خامن وانتبور في سبيل الله واذا يصنغن يذون الكفا هذا ثلث عدايث أثنى رب الحمد للام واذكني واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المشجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين Kra waa ten-tuف أنɣ ten tessufغem-ten am wakken i ken-id-ssufɣen nutni deg yixxamen-nwen. در way الممين. <سؤال> ذ منuɣ. Ur tesنت ara yid-sen غ ثم الج حرم مجد الحرا. أlam uɣken deg-s. ماella uɣen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 النغس يوكين والتشيلين وروين يوك نذيرين الدين حشان ربي واحدث ما يلحب سنذين ورذيونه نساوال حشان وذمزر درمن الشهر الحرام وبالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم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 واندي تعدان في اللوان أرثاش التعدية ينش أكني تعدى في اللوان اتشكوا ذاكان ربية عارمت بالله ثانا ربية غريي ذيش في صرفت قبريثة ربية واناتش ديقاث اتحذر ثمان انوان غفين لكني ضوران اخترثا دراس ثارفام أثانا ربين يحمل وذاك خدم الاحسان وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فمستيصر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحلة فمن كان منكم مريضا نوبه أذى من رأسه أفدية من صيامنا وصدقة نونسك فإذا أمنتم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 كملت الحج العمر العمراء يا ربنا كني دي عمر ماي اللحر وانديس قان ذاين فسوس ذا الهدي الهدي ذاين يجيز اللون الحاج ذا الحج وردستر في قرائي انوان انا مايبض يخفى الهديا رو مضيقيس ماي اللوم وانديهوان نغيس عيك رو فلسل فذيان رمضان نغسط دقا نغد هدي مرمي ذاين يكثر خوف ونيت متعانس العمراء أنا ميب ضد الحيج ذاين في سوسن ذا الهدي وننفارة تشاويل هذا يزوم ثلاثة وثان ذا الحيج سب عمد يقول هذا ولد عشرة كملا وقني وذور نصديغ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 واتقوني يا اهل الباب الوقت الحيج در شهور معلوم السعني شم و فينا د الحج د سن و ليله قرغت من و لا سفره في شع و وادم جذر الحيج غير لا تخدم مدير خير ربي يبغي الخضاريش يتسوي تعاون يثوان ذاوين التقوى يا خير أغثي يحذقا ليس عليكم جناح إن أنتم تغوفا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ظالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ودش لاثم مصدر فم ذي الرزق بفنون يعني التجاره من صب بذ عرفات ذكرت رب دعث غراش ميد الحق ما ضيق حرميه المجدرفه اذكرت سمكوني ديهدان في لم قبر في غنا بعد الكفش لحوم اروندل حن مدن ضرب مثل عفود يا ربي يا ربي تسمي حطاش انه يشرد الحنان فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ابائكم اوشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق ومنهم من يقول وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ما تكمل من الحيج نوان في ذرث ربما كن في ذرث ربما كن في ذرث ربما كن أن لن مدن أقارنس أبا ذنى أفكاد كان ذد النثاء ذي الأخرى في اليسعين صيب أن لن وذك سقارن أبا ذنى في كغيد ذي الدني سنة يلهان ذي من عقد الأعثاف تمس وذك سعان رحق نسن بين خذمن ربي الحساب يستعجر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 ذي مين رشلثم مين لوين إيقلان أرثلث رشلثم إيوين يقثنا ربيع أقضث ربي سعرمم أرثلث النجمعم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد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 إلا وبعظم الدن أكثر أعجب الهدرينس ذي الحياة الدنيسان أذي يقمني إذ ربي أغفيني لأن ذي قريس نستدع ذو من قرآن ميقروح ذي بذو الإفساد ذي القاعموري الججا خدم غين ذي كيث الدون أربريح من الإفساد من ناس أوقات ربي أثيشت من زخسراتهم بكى يش جهنم الشنن اللي يروشوا إلا بعض من الدن يودي من الشينس يفر كن رضا الرب يعني يشد قشينس ربي صغير انت يا ايه الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فإن من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم كنوا نغوي ذكي يمنا خشم الزليس لمرة ورتبعت الشيطان إذا كنت في الزرامة نتشاء ذا ذا ونغونا فم بعد ميد وسات ألا يثلت أحسط رب بوريس وغراب يسند ضب الرمور هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام الملائكة وقضي الأمر وإلى الله تجعل أمور سل بني كما تيناهم مناية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله سديد العقاب عن جوناث ندياس أربنا ذي ثريق سيسينا أكنا ذي مريك فلن رسوار ذي النير وربنا قلن المور شار روان إسرائيل أشحلي يزن ذنفكا ذي اللي يثني فنن أتصف درن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 الحياة الدنيتان أتسمى شخيرنا في ذيونا وذي سواءتنا ربي شنك شن يوم الحساب ربي رزقوني إفغان أذل العباد بلا الحساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه, فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغي بينهم فهذا الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء ولا صراط مستقيم ألا نمد نفيون الدين ومبعدكنا مخلفا ما قاعد ربي الرسول تتشاهدنا الشقوة إن ذلك سنة الكتاب سلحقك الذي يحكم يرمدنا فين مخلفا ومخلفنا رفل لاش حشاوذ مهيدا الكتاب بعد مدو سنة البيانات ذلك بيين الحقيقة ذلك الغلي أشغل معناها ذكرها قادة الحشد يوفق ربي غالحق وجاذكني يمنان ذقين في مخالفان أربي سوفقوني فغان أرغبريثني وقمن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة والماياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء وضراء وجلجلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب فنوام غالجنفاش خشمم قفلكني ديش هديوشان ويدشي لا قفرنوان فغرض في لسن الشدعم فرمض رتشوه وشن انا ماشي ننغن انشر بقربد ايش ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير في الوالدين والقرابين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تدفعوا من خير فان الله به عليم اكثر نفعه صدقان ينصن ينص ذهلات سعامد الشنوان فاكسر والدين انوان ذوي ذكون قرفن اكثر ذوي جيرن ذي مغفان ذوي ندي الطفو بريد اخذرت خدم من الخير أثنى ربي يعلم يس كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يفار ضد في اللون الجهاد خن وفن بالليت شرهمت أهتت شرهم مشرا أذو إن يا خير وان المشرا ثانذري ون ثانذري وانت ربي يعلمك نفعن أذو ون علم لا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 فيمت وهو كافر فأولئك حبطت عمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاتروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أكد الشجن غف الشهر এই চার মতো ঈশ্বর গরি দেখ ধানুদ ذي دي دينا و المزمرا و الجاندون الدنيس يموت كن ذي الكفر أذوي ذاكي مضاعا رعمالا فن ذي الدنيس أكي النورات الأخرى أذوي ذاكي صحاب تمس ذي ما ذاكي سرقمان و كذكي نيومنا و ذاكي في سبيل الله أذوي ذاكي يرجون الرحمة ربه تسدود رب غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميشر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون خذ العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أكيد الخمر. القمر. شن. شن مدن. أكثر, اكثر من غفل الخمر يا كثر القمار انشن ديكشن دنو فيهم القران ادير منفع عني من الدن ندنو فيشنق مقران اشار المنفع عنشن اكثر من شاش الدقان انس زين الشهرم ا تشكيون ديس بيجين ربي لا يثكن وي اما هثد في الدنيا ولا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولشاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ذي الدنيس يكذر خرف أكثر نفي وجيرا إنس نشرح জমতিন আরদম নসরাহ আমি আকুনে কমসম আর ফনতর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 নয় আসহ ইকমন বশরী আসন আজভি কন উখ সি উল্লি এর মশ জমন জশর নয় খেয় ও হরমন এর বশরী আসিন আজ ভী কন واذاك يجب ثنغر ثمس ربي يجب إذ كنا الجنة إذ هل يعفوينيش شراثنيش يسبيين دل يثيش إمدنك ندمشين ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرص لكم فاتوا حرصكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين أكثر نغفل محيض إلى عدن الشهارة المطوث إنسن نستذلوسخ واد دزي وين دي حيض ورست قرف غرد انا مادين جديجيث ملي مزا ين جديجيث يمرن قرف غرد اك نكونت يوم الربيا ربي حمل ويثوبان يحمل وير جديجن تيلا نون ريغر روح ثغري هران نوان اش شرزم ميث بغام الجول فيمان في نوان أين تفهم ذي الأخار؟ أبقى ذات ربيت حصوم أقلقنا في دمريدم ذي الشروي ذكي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا واتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخلكم الله بالله في أيمانكم ولكن يواقلكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ودتفذ السبا يمنس يسمى الربية أكثر تخدم من الخير نغرث تقوذ مهواه مهواه ذين نديره نغرث الحملير مدن مثحنت مفذوث يمين أربيس لدي كل شيء ارمشوريش غير حد وكنسق الشرار ربي يقشيش يبقى تسمع ما يجوري يرسل مين يا معناه كن لقاش مقشذن ولا ونوان ربي يعفوها تعاش وجدي للذين يئلون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عجم الطلاق فإن الله سميع عليم وقاد النيب قلا أذى عجلين في ثلوين سن أثنى رجون ربعار شهور مقر ذليمين سن أربي غفور رحيم ما يلعز من إطراق إلى قذفر رمور أربسل لدي كل شيء أجعل مسل يسعي الحد والمطلقات يطربسن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتون ما خلق الله في أحامهن إن كن يومن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إشلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم في <تصفيق> ذاك النقد يفران أذر جثثة لعداد نشعر وستحل لذفرت أي أنك خلق ربي نزدخل على الباطن ست ما يللذ الصح ومنت أصرب بذيوم اللاخر يركشني ستيكس وران ما يلف غنحترن ما بغانا مصلاحا ولات نبتسعت الحق <تصفيق> اما كلشي ولا ستديج الجوين يلاند الشرع يركشنيوريش درجا ربو ريش وغلى فرا يشني دبر امور الطناق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتتموهن شيئا إلا أن يخاف لا يقيما حدود الله فإن خفتموا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما في به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الطلق سنة كان ترير ثكني وثام نغذان فارق سلمرحة ونحللت الدمام حلث قوينيشت فكام حشمي اللغة ذن ورسميه نلذب ذي ثريسة دي حد ربية ماثقه مبانا نرزمعنا لذف الدن لفلسة دي حد ربية ولشرثا في اللسن سوين دفذي مانيس في ذكسير صار ربية فلسطور تعدايث مذوي نكني تعدان في ذكسة دي حد ربية ذوي ذكذا الظرمين فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعها إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون مين الذغي فرياش وشلط مرض وشلط حلل من بعد حشم ثغوا يظنين ونذغ مين فرياش وشلط في اللسن أذمي غير الماظران زمرنث لسار ربيع تذكت لسار ربيع يسبيين اتوي ذاك يجسن لقمن ست وإذا طلقتم النساء فبرغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو شرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا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 تشيري ذاكني وثا نظام فارخة كني وثا وللقره تطفم أثثث الظرم إيوى كن أستعدين في اللشد ونخذ منك النيع أثاني ضرمي مانيش بشيد اللعبات العظم سليات النيع الربية مختيث دنيع مالربية فلون ذوين ذي ينزل ذي دل الكتاب يأكد الحكمة أكني يشكن يرشذ أغوث يا رب حصون كل شيء يعلم يش واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعظوهن أن ينكحن اجواجا اذا تناظرنهم بالمعروف ذلك يوعط به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك ام اشكالكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون مثل فرمست ثلوين ذي نبضت العدة نسات وذي لقصت عظلم هذا تلك نسات ممروضان ابوها على حساب الشارعان وبنثان ذر الشاذ يوني اللان لهوني ومن أسرب به يوم الله حرث هذا هو نجنف عن نزديه ربي يعلم نجنف عنه هذا هو نجنف والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكشوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن رادا فصالا عن طراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير তি দেখি নিং দিয়া স্বত সিনী সুগ কি মির উর্ন উনএন Ma bɣan ad kksen tuṭṭḍa. Amruḍan nemcawaen, ulac fell-as n غrif. Ma tebɣam ad tessutḍem arraw-nwen ɣef y yiḍ, Ulac fell-awen غrif, ma tefkam ayen تحصوم Ṛbbi yeḍrak ad الذين يتوفون منكم ويظهرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة شهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير وذا كن ليمثن مجن ثلوين نسن أذرجت العدن ست اربعه شهور و10 ايام مثل بظر عدن شد ورشف اللون غريف ما له تدري من شد وساد العدام رب يا رب كتخدمم ودا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمه النساء او في انفسكم علم الله انكم تذكرونه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 دير خضوف القتلاوين نغفر نقولا وننوان يا علم رب تدرم لكن نور غير خرى استوعل مش السفره حشمه النماوال اديش فاه من رشره وخدمت العقد ن الزواج انا ما عيد تبض العيده تايدن غير موث احسس رب الثاني يعلم باشوفرني يثمر نوان حذرت غرصي مننون أحسس ربي غفرطاش وردي عجل في العقاب لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعن المختر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ورشف اللون غريف ما تفرمش تلاوين مي لفت النور مران نغرس عين المصداق فامنت فكرت اني سافر حد والنيس عن شرق دريش والني يخصو شرق دريش دصفاح وثني وجب غفي يخدم الحشان وإن طلقتموهن من قبل أن تمشوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنشف ما فرضتم إلا أن يعفوون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أخرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ما يلفذ رمشت أقول لك نهت في لمسه عين المصراق فكر النفس تاع عينم حشمي يلمح حد ما غير سمح وين كان لا ما نزوج لك فوشيش اذن نسمح يلهان ورش جوسران خير ابو جره ونتخدمم ربي يزرى كتخدمم حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالنا ورقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون اتحافظ الظلة يقول تظل الثل ماشت تتظل الثل ماشت بصحر مشهور العشر اتحافظ الظلة بصحر مشهور العشر ميل لثلم دي الخوف الظل ثكن ثو عام سلحهم نصر كرم من مد قرمغان ذكر ثربي الظلم اما كنوني الصحفه اين كنوا الشنم والذين يتوفون منكم ويذرون اجواجا وصيه لاجواجهم متاع عن الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعن في أنفسهن من معروف والله الله عزيز حكيم وللمطلقات مطاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وذا كنا لي مثان مجان ثلوين نسان ضوص ثلوين هذي عشتي خا من سن اشق قش بلا شوفا ما فغت ولا ش وغريف ملي هتديما نسد اكني وثدي العدام رب ريش واغرفال يسنض برمر ايزي خنيت يفران باش فرح وثني وجا اغفر لي وذن ربي اك تجي وندسبيين ربي لا يثنيناش ألم ترئذ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقاذ لهم الله موت ثم أحياهموا إن الله لده فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وسعرهم ذرسوا ذاك يفغن ذك خمد نسن نهني أكبر أرول الميقات نرموث أربي ينجل نمثث أموث بعد يحيث نيد أربي ذبر فضر الدن لكن التصديم الدن وحملناها شكرا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون جاهدت في سبيل الله أحسس ربس الكل شي العلمسوري سعي الحد ورير ذرني ربي عرطرني اللحسان أشريزك دستير أفشح لي لن ذحريش نظرت بكت ضيقا اكتش وشعا رزاق ورسر ثغرم ألم ترأ إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إن لهم ابعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال هل عشي عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الله قليلا مهم والله عليم بظالمين مثل المغسوذة كان زع ماذا نهني ذا فاهمين ذا قروا إسرائيل بعد موسى مية إن فين سنقمع ديوان ذاي اللي ذكنان النار يرس في سبيل الله ينيس النئمة هات أمردي فرض في الله وان ومن نغرس ناغم أننا سأمكرون سناء في سبيل الله ونكوني شوف ناضق خامن النار اكس نغرق النار أكن دي فرض في الله ومن نغرس ناغران حشكران شبط ربي يعلمش الظلمين وقال لهم نبيؤهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه والميوت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يوتي ملكه من يشاء والله واشع عليم إني سنن فينسن أثنر بشيق عوان طالت ذاق الليذن وان أننا سنك يغال نشي ذاق الليذن في الله أذن كنك الزوار الحال وليس على طصن الشيان إني سن يختاريث رب ذاق الليذن وان يفكيز ذو العلم طاش يكوذ القوة ذو البذنيس يتسكى رب من الحكميس يوني يفغى ذو الخرقيس ربي يسعى الفضليس العلميس لسعى الحد وقال لهم نبيئهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن يسنن فينسن العلمان الحكميش أكن ديسيون السندوق أذ يسترس الخطر غرب أذنون نرداش يكو ذكرت بين دجان أثموسيك تظهرون ذو الملائكة ديوين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 مذوي النفس نعرضرا والنفس للجهينو حشو الندى عمرا يوني ديشس فوشيش ديشير اني ديو يونو فوش هدي عمر الشوان حاشا شوت ديكشان يمكن لي شعدان نتشروه يمنن يفاش اننا شبعنا كامل اش تولاش نجمررا يجيلو تزرع شكرش الدمرير النظر الربية أشحى الترفع قليلا تغير الترفعات الطقثا سلثنا الربية أثان ربي غروضي صبرا ولما برسوا لجال توجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله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 জয়লুতার নসর হজম নর গনগান জেলুত ইফর ভগান شرم مد نسوي ظنين تري في سدي قاع ولكن ربي دافر فضم غفخر كيف كن لان اتش ذا كيف اللياث الرب نقار شديد فيلش بالحقيد الناس حتى خرجت لينا بيا هيذب تلك الرسول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 ولكن الله يفعل ما يريد وإذا كم الرسول أن فضل بعض غفايض أبعضها درازد ربيا بلغ الوحي ويظنني السريثا غدرجة علي نفكيز المعجزات يعيسى من اسم مريم نرنيس دن السقوات سجيبريل روح الخدس আমি রেমিউনসন খালি রিমোর্ খ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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أرب رشوي ضمن السام ذرحي إفدغف كل شيء أريس ندم أريقان ইন ঘন না খে রা ও হাস রধনি আর্মিস ওই নিল্লেন ফিরসন ও চা জি আর হাসি গভা খুর্শি নুরে আগো খারায়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 إفان وفريدي صوفان أذون يستقرير إفان وذي كفرن استغطى استغطى الشيطان نظر الإسلام سربك نقو من يتفلث من الدشيقوان تنون تقرى سرع أربس لدي كل شيء ألمش ليسعى الحد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون رب ذمعون المؤمنين أثلت دي السفة ذطران أعني سمد ثفاث وذخنني كفرا إمعون سنز الطاغوت أثنى السفغان بثفاث أثنى الشمان غرطرام أذو ذي صحب تمش أذي قصد مرقما ألم ترأي الذي حاج إبراهيم في ربه أنا تاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فآتي بها من المغرب فبهيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين مسار مغسوين كان يمجد الذي إبراهيم ذي بفيش يمجد فكان رب شرتنا دي يحكم إمشنا إبراهيم ديفي ويد وين الحقون هدوينك كنينقان اني يسكن ولادنك حقونه قانون فغيا يا ديدمت سين يوني نغا يوني جات اني اشيدي ابراهيم اثنى ربي الشاليد اتجدي الجهة من الشرق ختشري هيدير غار زينيفس وني خفرن يفس اقنص الحضور يزاشا ديني أبوذيه الديارا القمي اللاند الظلمين أو كلذي مر على قرية وهي خاوية على حروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبهت يوم وبعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمالك ولينجعلك آية للناس وانظر إلى عظامك فننشرها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير نغوينك النعدان أغفيث تدرث يفاجر তুর মোফিস হ শরি রা ওষ এ শরা খার ম দু নরা মুখরি নিমন আয় মান শর নিধ নিজ এজ দিফ রি খুশিয়াম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 ينيش ني ابراهيم ا ربي مريت ماشي ادحقو الوجه مسن هنيش اني ما رضا هني يا لكن افرق الدرس خطريو اني شد مربع في ريور فيزمطان ومن بعد في كل هذا شويه ديكشن شي وراشن اكيد دسن صغاولن احشور البوري يسرد ضب الرمور مثل الذين ينفقون أمواله في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واشع عليم سمثل ثبث صرفا الشين السند يرضى الربين قمت عقيه بالشمرين سبعه يدين كل يوث تفقد ميه عقين ربي تشكيله كيف صار يقول انك اللي يبغاه ربي وسع فضريش على المصري حد الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا مننا ولا اذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا كانوا يتصرفا الشيء نسان ذات هم بعدور اتبعا أي انتصرفا سوزمث معناه نحسيم الدنيا نحسيم الدنيا نحسيم نغسرات المعايرة رجلا نسان غربا في نسان ورشف خوف الفلشن اوري اللي فرح قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا كالذي ينفق ماله رياء ناشئ ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه طراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما تسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين أول جرهند العفو أي خرن السدقاء تنريث بعد ذا ربيث الغنور يحواج وردي عجلس العقاب ونوث كيومنا وربط الفسد قنوا شو زمت يكو لذا زمت لستباع بوار أمن لا يتصرفا الشي سمد نتظرا وريومي نارس ربيا ورسو السن اللاخر في مثال سم ذرغ غان في الشحال يغرد في الشرفور يتجهز دكان عريان ورجمرني والشماعه افات جمعان بكذا فكان ربي سوف في قران ارقم يلندر ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله واتبئتم من الفسحهم تمث لجنة بربوة نصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير فامثيل ثبوذ صرفا الشين سنفر ذار ربيع امثي غيث يسعان رجنان يطفت بفورقوان يفكادر ثمارس يدا أشفو ديغلالو كفور بركاث النش درقاق النش ديغفور نيرقاق ربي نتخذ بمي ضراله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت هذا النهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إلا ويفون ذهون أذي سعوية ونرجنان التزنثين يكسجونان تزنثين تتجارة تصمر أمن ذي ستزلن إسعى ذي سمكر ثمار نصدى مغارة والسور ارى وشي مزيانا يا وشدغور شو وشيضان ابو شيضان ذا ظني قو تشعل ديكس في مشغان اتقيون ديس بيجين ربي لا يفخن ويهم يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفيقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقه ويامركم بالحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واشع عليم هنو ينغوي ذك يومنا أتصدق ثايني الهان ذو قويني تكتب من الرزق ذو قويني وندن السوفاء إما تكرزم دي القاعان ورعا نفايني ديري أكنات تفكم الزكاة ورث قبر متاوين حشا ما ثرث مرا حشوط ربي ذو الغني يستهرج وشكر. يستقوى ذيكون الشيطان شرف قاري سمري كن استذك النيش مثن ربي سوايد كن اذا نمحدن فنون او نسوس عادي رزاق ربي وشعر فضريش اجعرمش ريسير حد يوت الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقدوا تي خير كثيرة وما يذكر الا اول الباب وما أنفقتم من نفقه أو نفرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من صار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من شيئاتكم والله بما تعملون خبير يذكرو فهمات مشنيه واذا كن يبغى واش عن الفهمات المشنيه افا ندير خير ظم قران اديش مش ثينا نشتاع ادي ودي لن ذحيقان شال المصروف راه الصرفم نغينا كن شات قنم اس قنمات ربي الشثان يعرم واذا كنني ضر ورسعين واثنين صرن مفسد من صدق اثن زي النجران ما يلف في رم ساخير مرات في كمي ما فان او نمحشتي ربي يعلمك تخمم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يغفى إليكم وأنتم لا تظلمون مسيدي الوجب في الله أفند هدوث بسيف أظربنا الذي يهدون وجذاكني أفغان شربنا نفس صدقا أتفني ما ننوان ميوهما ربي صدقا كنا بينا لا صدقا أكوني ديوغال السلوفان أشموني طرحالا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في ضرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافاء وما تنفقوا من خير فان الله به عليم صدقه في زواريا وذاك النمشغرا خدما في سبيل الله ورجمر النذحون في القعد كسبنا معيش ونفن الشينرا احنحسب الاغنيه على خاطر استقنيعا ورث انت عقرزي خوصا شر على مثفل لسن ورث طلب من الدن شمتك نجن دفكن خربينا للصدقا أتنا ربي يعلم يش الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار شر وعلانية فلهم وأجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا تصدقنا الشيء نسن أما ذكذا نغذقواش استفرعنا عيناني أجرن سن غرففنسن ورشن خوف لسن أريد لي فرحزنن الذين يأكلون ربع لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المش ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مهل الربع وأحل الله البيع وحرم الربع فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلا الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نظيم وذا كثت يوم القيام دكرا أما كن ردي يكر وأن يخفضوش النيو على خطر قرناش أثن الربا أم البيع يخضع رب يحلو أن يحرم في اللون الربان ونثب عن النصيحة يجيد يسأل غرب فيس ذيني التخر سمح أين عدني عدان جمرسة غرب ماذا أني وغير ناردين أذو إذي صحاب تمس دمالك شرقي من أذي محق ربنا الربان أذي زجل الصدقات ربنا رحم لران شابون يتشرون ذلك الخفار ذي لثمرد التخير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجذكني يمنا ذي الصلاح كان خدما فالدنغه هزال ليسن سن اتسكن اذا كانت انسان يجرم سن قرب ابن سن وريش خف اللسن اوري اللي فرح جنن يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فالا تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تنبتوا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون خروج <تصفيق> ابي ذك يمنا اقعدا سربي في الجن اين من ذربا مد الصح غث منم ميل لرسخ في مكه فنفترض يراون اضرب بدوين دي شقا ميل لكم وثفم مدرسة اليرديل انوان ارصد ريم المفشواذرم وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وانا مثل الثلاثم ماذا العصيري يقول لا أرجو الثالثي يصرف اللاش مثل جامس راس المار أكن أخيرا ونصواط عشر أهلو آه كانت عرمم اتقوذ الفاس سنية إما كنا رنغة الربية ومبعدتها كل فرواح فاين تكسب نهني غيرت واضرا من يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب يكتب كما علمه الله في اليكتب وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيهن وضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء وذا ما دعوا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 ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم قند العلماء سجنه لا يثغ سفتكم من رضي القرآن هنوناو ذكيومنا ميل لثم سواقا اصطدف عن هذا المعلوم اكتفت هذا ماذا اكتف؟ ونكتب؟ جارا ماذا اكتفن؟ سلع دل وريت شغرا الكتف الى قذي اكتف اكتن في الصحفة ربية اصدقار هذه اكتف وانا كنت ورسن اذي اوقات ربي بافيس وريت شغرا ما وانا يتوارسن উড়ি ই র নগর ইজ মেস ধার এস দূর সি ছি রাজি নিহেন দর্গ মুরগ্যিশন সারদ মত হিকশ আছি সিয় উড়া হুইনি নহেন মত শাহদেন قلت من الله تتكثب أمام الزمام وقار على ما يبضل الأجريس ذو ذو الحقار ربي أرى يصحين الشاذاء هذا ونكسيك الشك حتى ما يلا ذو البيع إذا حضرنات فروم إمير كان يراون ورشف اللون وغريف ما يلوت حتيه مران مثل مزنزم الحضرث يراون وإذا يشهدن أريد أن ترى أيها دي ذلك كتبنا دينه متخذ مران أكا أثنى تفعني وبريد أقول هذا ربك ربح أذوني صحفظ ربي أي أنركم ننفع أربي كل شيء عرمي وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليودي الذي يتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ماذا صفر ذيث في اللام هو الثفم وليك ثبان ظرها نثب الطفم ميل لثم يمانم الذي يروينا يتوامنا لما نينس الذي يقض ربي بافيس ورحمت على الشذا من ونك نسي خمان ورسي ربي يعلم كتخدم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء خدير ذيل الرب كيلان ذيجي ونغذي القعام مث ظهر محجمعا ولون ونغذ فرمت أربكني حاسف فلاس أذي عفوه ونيف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 ان في غيوم من شوين يد ينزل <تسجيل> ببسم الله اكن لاد كل يوم لك شنو يومن اشرب به الملايك نذركو تدرن بياش ان الناس اور نتخيم ارخلف جلن بياش ان الناس نسلام يذهب رفعوا نشب ونام ثغارين غرضن غريش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها مكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نشينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إشرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب الجيش اللي فراغ فر وقت شويه نور الجميع اللي الخير فاللي نشي يخدم الشر اننا شابه في النار وغتشقش من جوش تقشها لي واش يسمعنا انا أبذن أغس باباي ثا كمتني فظيات أما كنت سبببض يوذي لنقفر النار أبذن أغس باباي أين مرنز ميراران أعفو في الله تغفر ذا رحمه كتشي لباب في القوم الكفار